Thank <laughs> you. مع منابين محمد على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين كبا بعد نستمر في قراءة تعليق على كتاب نزلة المظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وثم توقفنا في أو أنهينا الكلام عن الحديث الحسن فقدنا عند قونه واذ يذراويهما ليتفضل القارئ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والله تبع وده اما بعد قال ابن حجر رحمه الله وزياده راويهما هي الصحيحه والحسن والمقبوله ما لم تقع منافيه لروايه من هو اوثق ممن لم يذكر تلك الزياده لان الزياده اما ان تكون لا تنافي بينها وبين روايه من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لانها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به ثقه ولا يرويه عن شيخه غيره واما ان تكون منافيه بحيث يلزم من قبولها رد الروايه الاخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوع واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شادا ثم يفسرون الشدود بمخالفة ثيقة من هو أوثق منه والعجب ممن أغفر ذلك منهم مع اعترافه باشتراط الكفاء الشدود في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري طبعا وقع في نصفة يحيى بن المغيرة بدر بن معين هذا خطأ وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدار قطني وغيرها اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزياده وغيرها ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزياده واعجب من ذلك اطلاق كثير من الشافعيه القول بقبول زياده الثقه مع ان نص الشافعي يدل على غير ذلك فانه قال في اثناء كلامه على ما يعتبر على ما يعتبر به على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه ويقول اذا شارك احد من الحفاظ لم يخالفه فان خالفه فوجد حديثه فانقص كان في ذلك دليل على صحه مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت ابرر ذلك بحديثه انتهى كلامه ومقتضاه انه اذا خالف فوجد حديثه ازيد ابرر ذلك بحديثه فدل على ان زياده العذب عنده لا يلزم قبولها مطلقا وانما تقبل من الحفاظ فانه اعتبر ان يكون حديث في نسخه او في نسخه يقبل من الكفار وفي نسخه اخرى تقبل من الكفار وفي نسخه تقبل من الكافر قال فانه اعتبر ان يكون حديث هذا المخالف انقص من حديث من خالفه من الحفار وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لانه يدل على تحري وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزياده فلو كانت عنده مقبوله مطلقه لم تكن مضره بحديث صاحبها هذا في نسخه وان كان كلمه بحديث يعني جاءت في حاشيه حاشيه نسختين وفي نسخه لم تاتي انما جاء لم تكن مضره بصاحبها وانا اظن الله اعلم ان كلام ابن حجر لم تكن مضربه بصاحبها والناسخ كتب بحديث للبيه لان كلمه حديث في نسختين ليس عليهما علامه تصحيح انما ذكرت في الهامش هامش النسختين فقط من غير كتابتي رمز التصحيح واذا لم يكتب في الاصل اذا لم يكتب رمز التصحيح فهذا يدل على انها ليست من الاصل انما وضعت او ذكرت فقط للبيان او زياده التوضيح فهنا اذا قال فلو كانت عنده مقبوله مطلقا لم تكن مضره بصاحبها هذا معناه صحيح واوحي منه بحديث صاحبها فقد يكون في القصر كتب ابن حجر مضربه بصاحبها والناسخ بين الا ان جاء في نسخه اخرى يعني تصحيحا او ذكرت في الاصل هنا يمكن ان يقال بان كلمه بحد هي من اصر كلام الحافظ ابن حجر والله تعالى اعلم هذا كلام او هذا الفصل الذي ذكره الحافظ ابن حجر استمعنا الى ما ذكره القائل في مساله تتعلق بزياده الثقه تتعلق بزياده الثقه هل هي مقبوله على الاطلاق ام ان فيها تفصيلا فوقبل ان يتطرق حافظ ابن حجر عليه رحمه الله لذكر التفصيل قسمها الى قسمين اثنين وقبل ان نذكر هذين القسمين نعدج على تعريفي زياده الثقه ما معنى زياده الثقه زياده الثقه عرفها العلماء قديما منهم الحاكم ابو عبد الله في معركه علوم الحديث حيث قال معرفه زيادات الفاظ فقهيه في احاديث ينفرد بزياده راوي واحد معرفه زيادات الالفاظ الفقهيه في احد ينفرد بزياده راوي واحد فمن خلال هذا التعريف تعريف الامام الحاكم عليه رحمه الله نجده انه اختصر على الزيادات التي ترد في الالفاظ في الاحاديث في المتون لان هناك بعض الاحاديث مثلا يرويها راوي او يرويها رواه وهي في راو اخر فيزيد لفظا في هذا الحديث وسياتينا مثال على ذلك يزيد لفظه في هذا الحديث او الفاظا في هذا الحديث فهذه تسمى بالزياده تسمى بالزياده وتسمى بزياده الثقه لان الذي زادها ثقه لكن هل هذه الزياده اذا وردت من الثقه تكون مقبوله على الاطلاق او غير المقبول على الاطلاق او ان فيها تفصيلا هذا سياتي الكلام عليه عند الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله عرفها ابن رجب الحنبلي فقال ان يروي جماعه الحديث واحدا باسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الروايه فيه زياده لم يذكرها بقيه الروايه ان يروي جماعه جماعه من الرواه يرون حديثا باسناد واحد ومتن واحد يعني يشتركون في الاسناد والمتن لكن نجد ان احد الروايات او بعض الروايات يزيد زياده ويذكر زياده انه هذه الزياده قد تكون في الاسناد وقد تكون في المتن فتعريف ابن رجب عليه رحمه الله يشمل الزياده في الاسناد والزياده في المتن والحاكم عليه رحمه الله لما عرف في معرفه علوم الحديث يقتصر على المثل وقد يكون اقتصاره على المثل لان زياده في الاسناد قد علمت وعرفت ولذلك هو لا ينكر الزياده في الاسناد بل ذكرها ايضا في بعض كتبه ككتابه المستدرك في مواضع كثيره يذكر هذه الزياده من هذه المواضع مثلا قال فانا على الاصل الذي اصلته في قبول الزياده من الثقه في الاسانيد والمتون فانا على الاصل الذي اصلته وهذا سياتينا ان شاء الله في مذاهب العلماء في قبول زياده الثقه لكن قال في ماب في الاسانيد والمتون فهذا يدل على ان الزياده تقع في الاسناد وتقع في المتن وصوره وقوعه في المتن كما ذكرناه وذكر ابن رجاج بوغا هو الحاكم ان يزيد راو من الروات او بعض الروات يزيد لفظه لم ترد عند غيرهم لم ترد عند الروات الاخرين اما في الاسناد فصورها كثيره جدا ومثال ذلك مثلا ان يروي رواه حديثا مرسلا ويروي راوي اخر او بعض الروات الاخرين يروون هذا الحديث بنفس الاسناد لكنه موصول ان يروي الراوي او الرواة حديثا موقوفا ويخالفهم راو اخر يقويه مرفوعا فلا شك ان هذا من باب الزياده في الاسناد لان الرواة اقتصروا في الاسناد على روايته مرسلا عن تابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء راو وزاد زياده في الاسناد ذكر الواسطه بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم او وسيطتين او اكثر او ان يم يراوي موقوفا على الصحابي فيرفعه راوي اخر او ان ان يزيد في الاسناد مثلا رجلا لم يذكره غيره بين ثقتين الى اخر ذلك من الصور التي ساتئ يعني امثلتها في هذا الكتاب كثيره اما في هذا الباب واما في باب العلل او غيره من الابواب Мина, що щиє, що юнаббіхали, що в радіятий з'яді, що є пира, що є морад, що є з'яді, що є пира, що є з'яді, що є з'яді, що є з'яді, що є الزائد رجلين او اكثر من ذلك فهؤلاء ا ثقات يعني تاكيد الروايه المخالفه عن رجل واحد او اكثر لا يشترط اذا قلنا زياده ثقه ان يكون الذي زادها فقط واحد قد يزيدها واحد قد يزيدها اثنان قد يزيدها ثلاثه ونسميها زياده ثقه زياده ثقه فالمراد من قولهم زياده الثقه اي جنس الثقه يدخل فيه العدد يدخل فيه روايه الراوي الواحد او الراويين او ثلاثه او اكثر وذلك اذا نظرنا للامثله التي يذكرها العلماء عليهم رحمه الله في زياده الثقه وينصون على انها زياده الثقه بعض الامثله لا نجد ان الروايه الذين زادوا في الروايه اكثر من راوي الواحد وهذا سياتي بعض الامثله في ذلك الحفيظ بن حجر عليه رحمه الله هنا ذكر حكم هذه الزياده وزياده راويه مقبوله وزياده راوي ما مقبوله لكن اشترط لقبول هذه الزياده شرطين اثنين شرطين اثنين الشرط الاول ان يكون راويها مقبولا ان يكون راويها مقبولا اما ثقه واما صادقا فيدخل فيه راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن ولذلك ذكر هذه المساله بعد الصحيح والحسن وقال وزياده راويهما يعني راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن اذا هذا هو الشرط الاول ان يكون الراوي مقبولا اما صادقا واما ثقه لتقبل روايته الشرط الثاني ان لا تكون منافيه اي مخالفه لما دي روايه من قال قال من من هو اوثق منه وكان الاولى التعبير بمن هو اولى منهم لان المخالفه اما ان تكون ان يخالف الثقه من هو اوثق واما ان يخالف الثقه من هو اكثر من هو اكثر عددا وقد يتساويان في الثقه وقد يكون منهم اكثر عددا منه اقل منهم توثيقا فلذلك كان الاولى التعبير بالاولى لكن المحافظ انحجر على التوصيل الذي سيريده انما يريد به الامرين الامرين معا ان يخالف من هو اوثق وان يخالف من هو اكثر فهنا الحكم الذي Бекара гу гуна, гуа кагул, меблі, 1942. Ганні гуна, гуа мухалі, гуа з'яйд, фік-атен, гуа اما ان تكون لا تنافي بينها وبين روايه من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لانها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقه ولا يرويه عن شيخه غيره اي من الزيادات في الاسانيد او في المتون ما لا يتنافى مع من لم يذكر هذه الزياده بالتالي تكون هذه الزياده مثل الحديث الذي ينفرد به الراوي الثقه نحن علمنا ان من شروط الحديث الصحيح ان يكون الراوي ثقه الى غير ذلك من الشروط لو جاءنا حديث انفرد به راوي ووجدت فيه كل شروط الحديث الصحيح نحكم له بالصحه والقبول حديث انفرد به ثقه نحكم له بالصحه والقبول فيقبل وهنا ايضا تقبل هذه الزياده التي زادها هذا الثقه اذا لم تكن منافيه لانها ليس فيها مخالفه ليس فيها منافاه فهي مثل الحديث الذي ينفرد به الثقه تعامل مثل الحديث الذي ينفرد به الثقه وهذه الزياده سواء كانت في الاسانيد او في المتون في الاسانيد كان يختلف مثلا مع على امام ثقه مكثرين في الحديث على وجهين او على اكثر من وجه يرويه مثلا بعضهم عن هذا عن هذا الشيخ المكثر يرويه عنه عن راوي ويرويه غيره عن هذا الشيخ عن ذلك الراوي ويزيد راويا معه مثلا ويذكر راويا معه نجد احيانا النقاد يحكمون على هذين الإسنادين بالصحة والقبول يصح الوجهان سبب في ذلك عدم المنافة لأن هذا الراوي الذي هو مكفر يحتمل ويمكن أن يتحمل هذا الحديد عن شيخين فأكثر مثال ذلك مثلا المثال الذي معنا ذكره الإمام الدار قطني والأمذلة في ذلك كثيرة يقول الإمام الدار قطني في العلل سئل عن حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على قطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه فقال يرويه الزهري واختلف عنه يرويه من؟ محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري اختلف عنه قال فرواه يونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد وابن عيينة وابن جريج وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هذا الإسناد الأول عندنا الزهري الآن مكفر وشيخه يروي عن شيخه سعيد بن المسيب ثم قال الدار قطني وروا شعيب بن أبي حمزة وعبيد الله بن زيادة الرصافي عن الزهري عن سعيد بن المسيب و ابي سلمة عن ابي هريره قال والقولان محفوظان عن الزهري القولان محفوظان عن الزهري يعني هذه روايه محفوظه وهذه روايه محفوظه لان عندنا شعيب بن ابي حمزه وهو ثقه زاد زياده في الاسناد وذكر هذه الزياده وهو ابو سلمة بن عبد الرحمن هؤلاء الرواية الثقات لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة فلم يعلها الدار القطن عليه رحمة الله حكم عليها بأنها زيادة مقبولة لأنها لا تنافي النقصان الزهر مكفر يحتمل وهو في العادة أنه يروي عن سعيد بن موسيب ويروي عن أبي سلم حمل هذا الحديد عن كليهما عن أبي هريرة احيانا سمعه عنه الرواة عن سعيد بن مسيد فقط وسمعه راو اوراوي او, راوي أو راويا عنه عن سعيد وابي سلامه بن عبد الرحمن فلم يحكم على هذه بالشدود مثلا والمخالفه ويخالف من هو اوثق منه لا شك ان هؤلاء اوثق واكثر مع ذلك حكم على الوجهين لانهما محفوظان ومقبولان لانه لا تنافي بين ذلك لا تنافي هذه الروايه بين الروايه لاحتمال ان الزهري اخذه عن شيخين فاحيانا يرويه عن شيخ واحيانا يجمع بينها بين هذين الشيخين وهذا كثير ما نجده في كتب العلل انه لا يعلل هذه الروايه من اجل هذه الزياده فيحكم على الوجهين بانهما محفوظان او ان انهما مقبولان وصحيحان هذا مثال في الاسناد مثال اخر في المتن الزياده في المتن عندنا هذا حديث اخرجه الامام البخاري عليه رحمه الله في صحيحه عن محمد بن المتن ومسلم عن زهير بن حرب وابو داوود عن احمد بن ابراهيم والترمذي عفوا صاد خالد عن احمد بن منيع وكذلك عن محمد بن وزير والنسائي محمد بن اسماعيل وعبد الرحمن بن محمد بن سلام هذه فقط في الكتب السته والا له طرق اخرى كثيره سياتي ذكرها عند الحافظ ابن حجر عندنا الان كان كان راوي رواه عن اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رثي عن انس بن مالك يقول عبد العزيز بن رثي سالت وانا خدنا مالك قال له اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه قال بمنا قلت فين صلى العصر يوم النفر قال بالافطح افعل كما يفعل امارك هنا ساله اين صلى الظهر يوم الترويه هكذا وردت هذه الروايه عن من سبعه طرق في الكتب السته فقط والا لا طرق كثيره اخرى في كتب اخرى خالدهم عبد الله بن محمد المسدي فرواه عن اسحاق الازرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز عن انس بمثل الحديث المتقدم لكن قال فيه اين صلى الظهر والعصر يوم الترويه فهنا زياده في المتن زياده في المتن وهذه الروايه ايضا أخرجها الإمام البخاري في صحيحه إذن صححها الإمام البخاري وذكرها في صحيحه ولم يعلها بمخالفة الثقة لمن هم أكثر أو من هم أوثق بل قبلها الإمام البخاري ورأها بأنها زيادة فقة مقبولة لأنها لا تنافي عدم ذكرها في الأحديث الاخرى ذلك القان الحافظ ابن حجر علي رحمه الله وقع في روايه عبد الله بن محمد في هذا الباب زياده لفظه لم يتابع عليها سائر الروايات عن اسحاق وهي قوله اين صلى الظهر والعصر قال فان افضل فان افضل العصر لم يذكره غيره فسياتي في اواخر صفه الحج عن ابي موسى محمد بن متن عند المصنف وكذا اخرجه ابن خزيمه عن ابي موسى واخرجه احمد في مسنده عن اسحاق نفسه واخرجه مسلم عن زهير بن حرب وابو داود عن احمد بن ابراهيم والترمذي عن احمد بن منيع ومحمد بن وزير والنسائي عن محمد بن اسماعيل بن عليا وعبد الرحمن بن محمد بن سلام والدارمي عن احمد بن حنبل ومحمد بن احمد وابو عوان في صحيحه عن سعد بن يزيد وابن الجاروب في المنطقة عن محمد بن وزير وسموه في فوائده عن محمد بن بشار بندار واخرجه ابن المنذر والإسماعيلي من طريق بندار زاد الإسماعيلي زهير بن حرب وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن منيع كلهم وهم إثنى عشر نفسا عن إسحاق الأزرع إذن أورد الحافظ بن حجر إثنى عشر رواية عشر نفسا كلهم يخالفون عبد الله بن محمد المسلم لم يذكر احد منهم هذه الزياده قال ولم يقل احد منهم في روايته والعصر والدع دعودي ان ذكر العصر هنا وهم وانما ذكر العصر في النثر قال وتعق وتعقب بان العصر مذكور في هذه الروايه في الموضعين وقد تقدم التصريح في حديث جابن عند مسلم بانه صلى الظهر والعصر وما بعد ذلك الى صبح يوم عرفه بمنا فالزياده في نفس الامر صحيحه الا ان عبد الله بن محمد تفرد بذكر يعني اسحاق دون بقيه اصحابه والله اعلم اذا ذكر ان هذه الزياده لا تنافي عدم ذكره لانها وردت في حديث جابر وهو يعني الواضح انه لما سئل عن الظهر لا شك اذا صلى الظهر فمن باب اولى انه يصلي العصر في يوم الترويه في منى لانه بعد ذلك بين انه خرج في بعد صبح اليوم التالي من منى وذهب الى عرفه فالعصر صلاها في عرفه فاذا لا منافاه بين هذه الروايه وهذه الروايه ولذلك ذكرها الحافي بن حجر ذكرها البخاري عليه رحمه الله في صحيحيه واوردها في صحيح اما تعليل الدوري فهو بعيد وليس يعني من باب تعليل النقاد فانه قال, قال انها مذكوره في الموضع الثاني لان الحديث جاء بذكر او جاء فيه ذكر العصر في موضعين في موضعين وذكر ذكر العصر في الموضع الاول وذكره في الموضع الثاني لو لم يذكر في الموضع الثاني لقلنا بان هذا وهم كان الاولى ان يذكره في الموضع الثاني دون الأول لكن ذكره في الموضعين يبين أنه أن عبد الله المسلمي قد حافظ هذه الرواية فبالتالي تكون هذه الرواية لا منافاة بين رواية من لم يذكرها لكن إذا نظرنا إلى هذين المثالين وغيرهما من الأمثلة مما لا منافاة بين زيادة وعدمها نجد أن الأئمة النقاط لا يحكمون على الزياده بالقبول مطلقا انما ينظرون الى القرائن ينظرون الى اليه حسب القرائن التي تحيط بهذه الزياده فان كانت القرائن تدل على ان الراوي حفظ هذه الزياده حتى ولو لم يكن فيها منافات لمن لم يزدها فانهم يحكمون على قبولها اذا دلت روايه القرائن على انها بهذه الزياده ولو لم يكن فيها منافذ فانهم يحكمون على خطا الراوي يحكمون على خطا الراوي ولا ترتب على قبول هذه الزياده رد الروايه الاخرى فهم ينظرون الى القرائن حيث ترجحت هذه الروايه بالقرائن فانهم يحكمون على يحكمون بقبولها حيث ترجح بالقرائن ان هذه روايه خطا حتى ولو لم يكن فيها منافات فانهم يحكمون على عليها بالرد يحكمون عليها بالرد فكثير من الاحاديث مثلا قد تكون الزياده فيها غير مؤثره ولا منافاه بينها وبين ما لم يث لكنها وقعت خطا ووهما يحكمون عليها برض وأقرب مثال لذلك مثلا أحيانا قد نجد الاختلاف يكون في تسمية الصحابي اختلاف الرواة يكون في تسمية الصحابي فبعضهم يسميه مثلا أن يذكر الحديث عن أبي هريرة وبعضهم لا يذكره عن عائشة لا شك أن هذا ليس فيه منافذ ليس فيه منافذ سواء كان عن عائشه او عن ابي هريره فالحديث يكون مقبولا لكن مع ذلك ولو كان الراوي ثقه يحكم يحكم عليه النقاد بالخطا فلذلك كلام الحافظ ابن حجر انه حيث لا تكون منافات فانها تقبل مطلقا في نظره لان العلماء او نقاد الحديث من المتقدمين عليهم رحمه الله لا ينظرون الى قضيه المنافاه وعدم المنافاه انما ينظرون الى القرائن التي تدل على حب الراوي او عدم حبه على خطا الراوي او عدم خطائه لذلك استشكل البقاعي وهو تلميذ الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله هذا الذي ذكره ابن حجر هنا فقال في النكت الوفيه قلت لشيخنا يقصد ابن حجر يساله عن هذا الاشكال قلت لشيخنا لما لا يكون الحكم في هذا ايضا مع القرائن فقال لان هذه الزياده في حكم خبر مفرد فلا مدخل للقرينه فيها بالنسبه الى بقيه الخبر فقلت فماذا نفعل في كلام الشافعي رحمه الله في قوله ومتى خالف ما وصفت اضر ذلك بحديثه ومن جملته ان يخالف بالزياده فقال كلامه هناك في شخص ما علمنا حاله بل نريد ان نعلم حاله مع هذا التفتيش وان هنا في المساله مفروضه في من علم ثقته وامانته وحفظه من غير حديثه مبحوث عنه يعني اراد الحافظ ابن حجر لما شكل دقائق هذا الذي ذهب اليه في النزهه من اننا لا ننظر الى القراء حيث لا منافات بل نقبل مطلقا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 قد يعلل العلماء حديث الراوي الثقه بمجرد التفرد بمجرد التفرد انه تفرد ولو كان ثقه لكن هناك قرائن تدل على انه لا يمكن ان نقبل هذا التفرد لا يمكننا قبول هذا التفرد فيعلون الحديث بمجرد تفرده ولو لم تكن كلمه مخالفه يعني لا نجد من خالف هذا الراوي لكنه تفرد بالحديث ونجدهم يعللون هذا الحديث فكذلك هنا ينطبق على على الزياده التي يرويها الراوي الثقه ولو لم يكن فيها منافذ ولم لم يكن فيها منافذ ينظر فيها الى القرائن كما ينظر الى القرائن في حديث الثقه اذا تفرد فاذا ظهر بالقرائن انه اخطا في هذه الروايه فهنا لا نقبل هذه الروايه اذا ظهر بالقرائن اننا نقبل هذه الروايه فانها تكون مقبوله فكذلك هذه الزياده و فما الذي يظهر والله تعالى اعلم ان عدم المنافات انما تظهر بحسب القراءات كيف علمنا ان هذا الحديث لام او ان هذه الزياده لا تنافي الزياده لا تنافي النقصا ولا تنافي الحديث الاخر الذي ليس فيه زياده انما بعد بحثنا ونظرنا في القراءات في القراءات التي افادتنا بان هذه الزياده لا منافاه بينها فنقبلها لذلك او لتلك القراءات التي حفت بالحديث هذا القسم الاول الذي ذكره الحافظ ابن حجر القسم الثاني من اقسام زياده الثقات قال واما ان تكون منافيه بحيث يلزم من قبولها رد الروايه الاخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح هذا القسم الثاني من انواع زياده الثقه وهي ان تكون منافيه وقبول احداهما يستلزم رد الاخرى قبول احدى الروايات التي سواء التي جاءت فيها زياده الثقه إذا قبلناها هنا، نرد الرواية الأخرى التي جاءت بالنقصان إذا قبلنا الرواية الأخرى التي جاءت بالنقصان فإننا نرد الرواية الأخرى فلذلك قال فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها يقع الترجيح بينها بين هذه الزيادة لذلك ليس إذا قيل هذه الرواية زيادة ثقة لا يعني ذلك القبول لا يعني ذلك القبول انما يعني ان هذه الزياده جاءت عن راوي ثقه فتحتاج الى النظر نحتاج الى النظر نحتاج الى الترجيح بينها وبين معارضها فاذا رجحناها وصححناها وقبلناها هذا يستلزم ان نرد الروايه المعارضه اذا لم نصححها ولم نقبلها يستلزم ان نرد هذه الروايه ولو كان راويها ثقه ولو كان راويها ثقه ونرجح روايه ناقصه عليها سواء كان في الاسانيد او في المتون وهذا الاختلاف الذي يكون بين الروات في الاسانيد وفي المتون فيروى الحديث الواحد على اوجهه المتعدده على او على وجهين او اكثر كالاختلاف في الوصل والارسال والوقف والرفع وزياده راو في الاسناد وعدم زيادته او تسميه راوي بسمه و تاتي روايه اخرى معارضه وتسميه باسم اخر الى غير ذلك من اوجه الاختلاف الذي يكون في الاسانيد والزيادات التي تكون في المتون اما ان يزيد لفظا او يزيد جمله او يزيد اكثر من ذلك ولا يذكرها الروايات الاخرون فهذه الزياده تكون منافيه اذا كانت منافيه فانه يجب النظر فيها والنظر في القراءات التي ترجح اما ان نرجح هذه الزياده واما الا نرجحها فهذه التي ذكر فيها الحافظ ابن حجر الاقوال المشهوره من حيث القبول او التفصيقه وقبل ذكر المذاهب قبل ذكر المذاهب التي ذكرها الحافظ ابن حجر يعني اشير الى ان انه هنا ذكر في النزهه ان القسمه ثنائيه اما المنافيه واما غير منافيه وذكر في بعض كتبه ان القسمه ثلاثيه التي لا منافات فيها والتي فيها منافات والتي فيها نوع من المنافاه اذا عنده في بعض الكتب قسمه ثلاثيه وذكر مثلا في كتابه هذه الساري لما ذكر الفصل في الاحاديث التي انتقدت على الامام البخاري عليه رحمه الله ذكر يعني اقسام هذه الاحاديث من هذه الاقسام والرد المجمل في من تنتقد على البخاري من هذه الاقسام قال منها ما تفرد بعض الرواة بزياده فيه دون من هو اكثر عددا او اضبط مما لم يذكرها هذه اذا زياده سياده الثقه يتكلم يتكلم عن موضوع زياده الثقه التي ترد في الصحيح وان فقد فيها الامام البخاري او في بعض الروايات منها ما تفرد بعض الروايه بزياده فيه دون من هو اكثر عددا او اضبط مما لم يذكرها قل في هذا لا يؤثر التعليل به الا ان كانت الزياده منافيه بحيث يتعذر الجمع هذا القسم الاول ان تكون منافيه اما ان كانت الزياده لا منافاه فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا هذا القسم الثاني لا منافاه وجعلها كالحديث المستقل كما ذكر في النساه ثم قال اللهم الا ان وضح بالدلاله القويه ان تلك الزياده مدرجه في المتن من كلام بعض رواته فما كان من هذا القسم فهو مؤكد هذا القسم الثالث وهي التي فيها نوع مخالفه التي فيها نوع مخالفه الا قال الا ان وضح بالدلاله القويه ان تلك الزياده مدرجه في المتن من كلام بعض رواته لما كان من هذا القسم فهو مؤثر هذا القسم الثالث الذي فيه نوع منافاه زاد او زاد ذلك بيانا في كتابه النكت لما كتب كلام ابن الصلاح عليه رحمه الله في تقسيم الزياده الى ثلاثه اقسام حيث قال قال رحمه الله وقد رايت تق... قوله وقد رايت تقسيمه صاد يعني ابن الصلاح عليه قوله وقد رايت تقسيم الزيادات الى ثلاثه اقسام احدها ما يضع منافيا لما رواه الثقات وهذا حكمه الرد يعني لانه يصير شاذا اذا هذا القسم الاول الذي يقع فيه المنافذ نعم والثاني أن لا يكون فيه منافاه فحكمه القبول لانه جازم بما رواه وهو ثقه ولا معارض لروايته لان الساكته عنها لم ينفيها لفظا ولا معنى لان مجرد سكوت هي عنها لا يدل على ان راويها وهم فيها هذه التي لا منافاه فيها كما ذكرها في دوسنا والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زياده لفظ لفظه في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث يعني وتلك اللفظه توجب قيدا في اطلاق او او تخصيصا لعمومه ففيه مغايره في الصفه ونوع مخالفه يختلف الحكم بها فهو يشبه القسم الاول من هذه الحيثيه ويشبه القسم الثاني من حيث انه لا منافاهه في الصوره اذا هذه فيها نوع من منافذ فيها نوع منافاه لان يتجاذبها القسمان الاخران فيها نوع فيها نوع منافاه وفيها نوع موافقه هذه التي لم يذكرها يعني في كتابه النزهه نعم قال. قلت لم يحكم ابن الصلاح على هذا ثالث بشيء والذي يجري على قواعد المحدثين انهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مساله تعارض الوصل والارسال على ان القسم الاول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقا قد نُزع فيه وجزم ابن حبان والحاكم ووقالوا بقبول زياده الثقه مطلقا في سائر الاحوال سواء اتحد المجلس او تعدد سواء اكثر الساكتون او تساووا اكثروا كيف اكثروا سواء اكثر الساكتون او تساووا الى هنا اذا عندنا هنا انه ذكر ثلاثه تقسما ثلاثه اقسام قال لم يحكم ابن الصلاح على الثالث بشيء الذي فيه نوع منافاه قال والذي يرجع على قواعد المحدثين انهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مساله تعارض الوصف والارسال ويمكن ان يقال ايضا بان الذي فيه ليس فيه منافاه لا يحكمون عليه بالإطلاق لا قبولا ولا ربدا إنما ينظرون أيضا إلى القرائم التي تحتفو به فإن وجدت القرائم دال على أن الراوي حفظ هذه اللفظة يقبلون إن لم يحفظ هذه اللفظة ولو لم يكن فيها منافذ فإنهم يردونها لأنها خطأ لأنها خطأ والمحدثون والنقاط لا ينظرون إلى قضية المنافذ أو عدم المنافذ او فيها نوع من المنافاه انما ينظرون في القراءه ان اظهرت القراءه حفظ الراوي يقبلون حديثه ان اظهرت القراءه عدم حفظ الراوي يردون حديثه ولو لم يكن فيه منافذ ولو لم يكن فيه منافذ والله اعلم في قضيه التقسيم يمكن ان يقال بان الحافظ ابن حجر في النزهه دي ادخل القسم الثالث ضمن الثاني ادخل القسم الثالث وهو الذي فيه نوع منافذ ضمن القسم الذي فيه المنافذ الذي فيه المنافذ ولا تعارض بين هذا وذك الله أعلم هذا في الظاهر لأن الذي فيه نوع منافذ لا شك أنه لذلك هنا أجرى حكمه على الحكم الذي فيه منافذ يعني الحكم الثالث هو نفس حكم الثاني الذي فيه منافذ ماهставنا عن القسم الانهد القسم الأول عفوا القسم الثالث مع القسم الأول الذي يكون فيه منافت لما رواه التقال ثم رد على ابن الصلاح أن لما قال وهذا حكمه الرد وهذا ليس بإطلاق هذا ليس بإطلاق لأنه من العلماء كما سيدي ذكر المذاهب من العلماء من يقبل زيادة تثقة مطلقا يقبل زيادة تثقة مطلقا ولو كان فيها منافذ وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر بعد ذلك لما قال واشتهر او اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزياده مطلقا من غير تفصيل ثم قال ولا يتاتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح الا يكون شاذ ثم يفسرون الشذوذ بمخالفه الثقه من هو اوثق منه هذا المذهب الاول في Wawahabul az ziyada mutlakan, wahada madhabu al-imam al-hakim abihabdillah, sahib al musadraq, wa iwan ibn hibban waha. Al-Hakim Fimawa waqqa minul Mustadraq Yaqul wa al-waslu awlaminat Irsad, fa'inna ziyadat al fainna ziyadat al minat fiqati mahbula, bi itlaq. Al-Waslu awulaminan irsad. الوصل لان الوصل زياده ولا شك ان الوصل مناف للارسال مع ذلك يقبله مطلقا فيقول فان الزياده من الثقه مقبوله هذا هو تعليله يقول الخليل ايضا فتامل حديث صحيح المعلول فالعلله تقع للاحاديث من انحاء شتى لا يمكن حصرها فمنها ان يروي ثقات حديثا مرسلا وينفرد به ثقه مسندا فالمسند صحيح وحجه ولا تضره عله الارسال هذا الخليل ايضا يقول حتى ولو روى جمع من الرواة الحديث مرسلا وانفرد ثقه ورواه مسندا اي موثقا فالمسند حجه وصحيح لان زياده ثقه فيقبل مطلقا هذا المذهب ايضا نصره الخطيب البغدادي في كتابه الكفايه в кетібі «Кифаїя» і сказав, «Кал الجумфору від фукухів та хадіфів, «Зіаду фіка макбулу, макбулу, ізо інферд біга». «Кал, «Во лам ёферрик біне зіаду, єталєк біна хокм шарій, або не єталєк біна хокм». «Вобіне зіаду, тюжиб нуксана, мін ахкам, тетбут біхабр, ліст віх тільки зіаду. «Вобіне зіаду, тюжиб тагіер хокм табіц, або وسواء كانت الزياده في خبر رواه راوهه مره ناقصا ثم رواه بعده وفيه تلك الزياده او كانت الزياده قد رواها غيره ولم يروها هو وقال فريق ممن قبل زياده العدل الذي ينفرد بها انما يجب قبولها اذا افادت حكما يتعلق بها واما اذا لم يتعلق بها حكم فنعم قال وقال اخرون يجب قبول الزياده من جهه اللفظ دون المعنى قال وحكي عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي أنها قال تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي فأما إن كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فإنها لا تقبل ثم قال وقال قوم من أصحاب الحديث زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم لنقلها عن معرفتها يهينها ويضعف امرها ويكون معارضا لها ثم قال والذي نختارهم من هذه الاقوال ان زياده الوالده مقبوله على كل الوجوه ومعمول بها اذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا اذا اختار ان زياده النقوله مطلقا ومن غير النظر الى هذه التفصيلات التي ذكرها بعضها هي عند الاصوليين وابابها عند غيرهم وهذا الذي اختاره ابن الصلاح ايضا واختاره الشاذعي عفوا واختاره الناوي النووي وغيرهم ان الزياده مقبوله مطلقا زياده الراوي الثقه مقبوله مطلقا يقول حافظ بن حجر عليه رحمه الله وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زياده الثقه مطلقا في سائر الاحوال سواء اتحد المجلس او تعدد سواء اكثروا واكثروا الساكتون او تساووا وهذا قول جماعه من ائمه الفقه والاصول وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته اذا هذا ما ذهب اليه بعضهم وكثير من الاصوليين والفقهاء وهذا الذي جرى عليه النووي ايضا لذلك انتقده او انتقد عاملهم الحافظ ابن حجر هنا في قواعدهم لزياده الثقه مع انهم صرحوا في موضوع الشاذ بان الحديث الصحيح لابد ان ينتفي عنه الشذوذ لابد ان ينتفي عنه الشذوذ لذلك قال والعجب ممن اغفل ذلك منهم مع اعترافه بشرط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن يعني اذا كنتم تشتغلون في الحديث الصحيح انتفاء الشذوذ ما هو الشذوذ الذي تريدونه اذا كان كلما زاد راوي ثقه روايه في روايه وقبلناها مطلقا اين يكون الشذوذ تعالى هذا القول لا شذوذ في الروايات ما دام ان الشذوذ ولذلك تعريف الشذوذ عند الامام الشافعي هو روايه الثقه مخالفا لمن هو اوثق منه فاذا عرفنا الشذوذ بهذا التعريف اين هو الشذوذ في هذه الروايات التي يخالف فيها ثقات الرواة الذين هم أوثق منهم أو أكثر عددا ولا نحكم عليها بالشذوذ إنما نحكم عليها بكونها زيادة ثقة ونقبلها مطلقا فلذلك تعجب الحافظ بن حجر من كلامهم هذا ومن غفلتهم هذه لذلك قال في النكر شرطوا ويقصد الفقهاء والأصليين شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذا وفسروا الشاذ بانه ما رواه الثقه فخالفه من هو اضبط منه او اكثر عددا ثم قالوا تقبل الزياده من الثقه مطلقا قال وبنوا على ذلك ان من فسر معه زياده فينبغي تقديم خبره على من ارسل مطلقا فلو اتفق ان يكون من ارسل اكثر عددا او اضبط حفظا او كتابا على ما على من وصل اي يقبلونه ام لا يبقى كان من ارسل الحديث ولا شك ان هذا فيه نقصان اكثر عدد واوثق والذي وصل وهذا فيه زياده اقل ان يكون راوي واحد واقل ثقه قال اي يقبلونه ام لا ام هل يسمونه شاذا ام لا قال لا بد من الاتيان بالفرق او الاعتراف بالتناقض اما أن تفرق بين هذه المساله وهذه واما ان تحتموا على ان فسيفم بالتناقض فلا تفسر الشاذ بهذا التفسير الذي فصلتموه وهو مخالفه الثقل لمن هو اوثق او اكثر عددا لان الشاذ لا شك انه اذا وجد الشذوذ في الروايه فانها لا تقبل لان الحديث الصحيح من شروطه انتفاء الشذوذ وهنا ورد الشذوذ ولم ينتفي الشذوذ فكيف اذا تقبلونه وتقولون انها زياده فقوه هي مقبوله فنقدهم الحافظ ابن حجر وانتقد عملهم في هذا الموضع ثم ذكر عمل النقاد من المحدثين وانهم يتعاملون مع الزياده بحسب القراءات فان دلت القراءات على ان الراوي حفظ هذه الزياده واتى بها على وجهات انهم يقبلون هذه الزياده إن دلت القرائن على أن الراوي أخطأ في هذه الزيادة وشد عن الرواة التقاد فإنهم يردون هذه الزيادة فإذن هذه الزيادة تدور حسب القرائن الحكم فيها من حيث القبول أو الرد الترجيح أو عدم ترجيحها بحسب القرائن التي تحتف بهذه الزيادة الزياده لذلك قال والمنقول عن ائمه الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وابي ثرقه وابي حاتم والنسائي ودال قطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزياده وغيرها كلمه فيما يتعلق سقطت من بعض النسخ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزياده وغيرها ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزياده يعني لا يعرف عن النقاد المتقدمين ان الحديث اهل التعليل والنقد لا يعرف عنهم اطلاق قبول الزياده لم ياتي عنهم كما جاء عن الحاكم ان الاصل في زياده الثقه انها مقبوله مطلقا بل كل حديث يتعاملون معه على حسب القرائن احيانا يقبلون الزياده واحيانا يردون الزياده فلذلك تاره يرجحون بالاكثر وتاره يرجحون بالاوثق وتاره يرجحون بغير ذلك من القراء اذا تبين ان الراوي حفظ هذه الروايه حتى ولو خالفه جمع من الروايات حتى لو خالفه جمع من الروايات لكن جاءت قرائن اخرى تدل على انه حفظ هذه الروايه فانهم لا يعللونها ولا ويرجحونها ويجعلونها من باب زياده الثقه ولم يكن منهجهم عليهم رحمه الله قبول الزياده مطلقا انما لابد من النظر واخضاع هذه الزياده للقرائن والقرائن في ذلك كثيره وقد ورد عن هؤلاء الأئمة عليهم رحمته الله القول بقبول الزياده احيانا والقول بعدم قبولها احيانا من ذلك مثلا ما جاء عن الامام مسلم انه قال والزياده في الاخبار لا تلزم الا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم الزياده لا تلزم يعني لا تقبل الا من لم يعتر على الخطا في روايته من تبين بالقرائن انه لم يخطئ في هذه الروايه وقال ابو زرعه الرازي ايضا في زياده للامام عبد الله بن المبارك قال اذا زاد حافظ على حافظ قبل وابن المبارك حافظ وابن المبارك حافظ هذه دله القرائن على انه قد حفظ هذه اللويه مع ذلك احيانا قد يعنون زياده يذكرها امثال عبد الله ابن المبارك امثال عبد الله ابن المبارك وقد يعني انتقد في بعض الزيادات فلا يمكن ان نقول بان كلامهم في ذلك متعارض الا ان نقول بانهم ينظرون في هذه الزياده دلت القرائن على حفظها ولو كان يعني من الثقات ولو كان من ثقات الحافظين دلت القرائن على انه حفظها تغلب دلة القراء على انه اخطا في هذه الروايه فانها ترس وهناك امثله يعد الله من المباركه انهم فقد في بعض الاحاديث مع ثقته وضبطه ولذلك يقول الحافظ ابن حجر فحاصل كلام هؤلاء الائمه ان الزياده انما تقبل ممن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك فان كان اكثر عددا منه او كان فيهم من هو احفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل قال وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم فينظرون في هذا الراوي إذا كان هو فوقهم في الثقة فإن هنا يدركون أنه حفظ هذه الرواية فنقبل روايته إذا كان استووا في الثقة لكن خالفه الأكثر فقد يعلون وقال <تصفيق> حديث الراوي لان الاكثر قد خالفه ويحكمون قرينه الاكثريه وقد يحكمون قرينه الاحفظيه وقد يحكمون قراء اخرى تظهر من خلال جمع طرق الحديث ومعرفه احوال هؤلاء الرواوه ويقال ايضا ان تعديلهم الموصول بالمرسل او المنقطع والمرفوع بالموقوف او المقطوع ليس على اطلاقه بل ذلك عاد دائرا على غلبة الظن بترجيح احدهما على الاخر بالقرائن التي تحفه يعني بالقرائن التي تحف هذه الروايات فاحيانا نرجح الموقوف على المرفوع واحيانا العكس احيانا نرجح الموصول على المرسل واحيانا العكس ويقول ايضا ابن دقيق العيد حكايه لما كان عليه ان يقال المتقدمون قال من حكى عن اهل الحديث او اكثرهم انهم اذا تعارض روايه مسلم ومرسل او رافع وواقف او ناقص وزائد ان الحكم للزائد لم يصح في هذا الاطراح وهذا رد على الخطيب البغدادي عليه رحمه الله الذي حكى ذلك عن جمهور اهل الحديث وجمهور اهل الحديث على غير ما ذكره الخطيب البغدادي قال فان ذلك ليس قانونا مضطردا والمراجعه لاحكامه من الجزئيه تعرف صواب ما لا يعني اذا نظر الانسان الى هذه الاحكام الجزئيه والامثله التي يمثلون بها احيانا راو واحد قد يرجحون روايته وقد لا يرجحون روايته الاخرى التي وجدت القراء بانه اخطا ووهم فيها ويقول العلاء ايضا كلام الائمه المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن ماندوي ابن سعيد القطان واحمد بن حنبل والبخاري وامثالهم يقتضي انهم لا يحكمون في هذه المساله بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبه الى ما يقوى عند احدهم في كل حديث حديث اي كل حديث له ذوق خاص به له قرائن خاصه به ينظرون في هذا الحديث بعد جمع طرقه وهذا سياتينا ان شاء الله في موضوع العلا او في نوع الحديث المعلل كلام الائمه في ذلك كثير انهم كانوا ينظرون الى القرائن ومن اطلق انهم يقبلون زياده الثقه مطلقا لا شك انه اخطا في هذا الحكم لكن ان وجدت كلمه او ان وجد كلام عن هؤلاء الائمه المتقدمين بان زياده الثقه مقبوله انما تفسر على هذا المنهج الذي ساروا عليه وعلى هذا الطريقه الذي ساروا عليه انما تقبلوا بحسب القراءات لان القراءات القليله في هذا الحديث خاصه رجحت هذه الزياده فقبلوها ولو قالوا لان زياده الثقه مقبوله لان هذا الكلام يرد عندهم كثيرا يرد عندهم يرجحون روايه ويعللون بان زياده الثقه مقبوله نعم زياده الثقه مقبوله لما احتفت بها القرائن ووجدت القرائن التي دلت على ترجيح هذه الزياده فان لم تدل القرائن فانهم يضعفونها وهذا مثل ما ورد عن الامام البخاري عليه رحمه الله لما رجح روايه اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي مردعه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا نكاح الا بولي وهي روايه موصوله قال البخاري الزياده من الثقه مقبوله واسرائيل بن يونس ثقه وان كان شعبه والثوري ارسلاه فان ذلك لا يضر الحديث اذا هذا الكلام الذي ذكره الامام البخاري في روايه رواها اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق موصوله وخالفه من ثقتان جذلان الثوري و شرب روا روايه هذا الحديث مرسلا البخاري رجح روايه اسرائيل وقال بان روايته من باب روايه من باب زياده الثقه وهي مقبوله اقترب من هذا الكلام بعضهم الخطيب وغيره وظنوا ان الامام البخاري يقبل الزياده مطلقا نحن لا نفسر كلام الامام البخاري بهذا الاطلاق انما اراد هذه الزياده خاصه في هذا الحديث لماذا لانه جاءت قرائي الاخرى تدل على انه على ان اسرائيل حافظها بهذه الروايه وذكر الحافظ ابن حجر هذا الكلام ورد فقال لكن الاستدلال بان الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم قال لان البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من اجل كون الوصل زياده وإنما حكم له بالاتصال لمعال أخرى رجحت حكم الموصول البخاري لم يرجح لكون أن الذي جاء بزيادة راوي ثقة لمجرد هذه القرية بل رجح لمعال أخرى لقراء أخرى حفت هذه الزيادة وحفت هذا الحديث الخاص فكلامه ولم يذكره قاعدة مضطردة إنما ذكره لحديث خاص لمثال ولمثال خاصه ما هي هذه القرائن قال منها ان يونس ابن ابي اسحاق وابن اين اسرائيل وعيسى راوته عن ابي اسحاق موصوله اذا جاء هذا الحديث من طرق كثيره وهذه الطرق كلها قال ولا شك ان ال رجل اخص به من غيرهم ف اسرائيل حفيده ابي اسحاق ووالده يونس و.. وايضا يونس ابن ابي اسحاق وعيسى كلهم رووه منصورا وخالفوا شعبة والثوري قال ووثقهم على ذلك ابو عوازه وشريك النخعي وزهير بن معاويه وتمام العشره من اصحاب ابي اسحاق مع اختلاف مجالسهم في الاخذ عنه وسماعهم اياه من لفظه اذا هذه روايه اهل البيت ولا شك ان هذه قرينه ايضا روايه غيرهم ايضا جاءت من عشره الطرق هذه لا شكل انها كثرة وفي انقطات وفيهم من كان من اوثق الناس في ابي اسحاق وايضا انهم سمعوه في مجالس متعدده قال واما روايه من ارسله وهما شعبه وسفيان فانما اخذه عن ابي اسحاق في مجلس واحد وقد يكون هذا المجلس مجلس مذاكره والمذاكره يتسمح فيها ما لا يتسمح في الاملاء قد يذكره أبو إسحاق من باب الفتوى قد يذكره أبو إسحاق من باب المذاكرة فذكره مرسلا سمعه في نفس المجلس شعبة وسفيان صارت كأنها رواية واحدة وهؤلاء أبوات العشرة كلهم روهم منصولا فمن أجل هذه القرائن التي احتفت بهذا الحديث رجح الإمام البخاري هذه الرواية وذكر بأن هذه زيادة ثقة وهي مقبولة لكن ليس على إطلاقها إنما لما احتف بها من القرائم فالذي يستدل بهذا الكلام عن الإمام البخاري كما قال ابن حجر ليس بمستقيم وهو بعيد جدا عن عمل الإمام البخاري لذلك قال ابن رجل عن هذه الحك الحكاية وعن هذا الذي ذكر عن الإمام البخاري قال وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث يعني هذا الحديث الخاص فقط Wa illa fementa amma la kita rih al-Bukhari, Tabaya nalahu Qatan, annahulamyakuniara anna ziyadakulli fiqatin fit isnadi maqbulla. Wahaqaba Adara Qudni, Aywalin dan al-Bukhari, Ivanabama ila Kutubihi, ila ta' tarih al-Kabir Awil Ossad Najidualin rewayat al-tiqat. Iva khala fahum, manhum akar wahadan, awmanhum abadu wa akfabu minhum, bahav ibul ala annahu lemya kulhabi al مضطره انما ينظر الى القرائن ثم قال ابن رشد وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع ان الزياده من الثقه مقبوله يعني هذا الكلام ياتي عن بعض ائمه العلال اذا قبل زياده يقولون والزياده من الثقه مقبوله قال ثم يرد في اكثر المواضع زيادات كثيره كثيره من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ يعني إذا كان الثقة حافظا وعن إن بالقراء أنه حافظ هذه الزيادة فهنا لا شك أن نقول إن هذه الزيادة وزيادة الثقة مخبولة لكن ليست قاعدة مضطردة لكل الزيادات ثم قال وقال الدار القطني في حديث زاده زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهم الثوري فلم يذكره قال لولا أن الثوري خالف لكان القول قول, قول من زاد فيه لأن زيادة الثقة مقبولة قال وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه فهذا يدل على أن الدار القطني وعمله في كتابه العلال وغيره من الكتب يبين ويظهر جليا انه لا يقبل كل زياده لا يقبل كل زياده ولو كان من الثقات والا لم ينتقد الامام البخاري في كثير من الاحاديث التي يذكرها في صحيحه وانتقدها الامام الدارقطني وكثير منها من باب زياده الثقه كما اشار اليه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله هذا ما اراده الحافظ ابن حجر بان العلماء أو أن المحدثين مذهب المحدثين هو النظر في هذه الزيادة وإعمال القواعد في التعليل والنظر في القرائل إن ترجح بالقرينة أن الراوي قد حفظ تقبل زيادته إن ترجح بالقرينة أنه لم يحفظ وأخطأ في هذه الرواية ترد زيادته ولو سميناها زيادة ثقة ولو سميناها زيادة الثقة ثم قال بعد ذلك وأعجب من ذلك أه اطلاق كثير من الشافعيه القول بقبول زياده الضبط مع ان نص الشافعي يدل على غير ذلك فانه قال في اثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نص ويكون اذا شرك احد من الحفاظ لم يخالفه فان خالفه فوجد حديثه ان قصدهم لا في ذلك دليل على صحه مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت اضر ذلك بحديثه انتهى كلامه قال ومقتضاه انه اذا خالف فوجد حديث ازيد اضر ذلك بحديثه فدل على ان زياده العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وانما تقبل من الحافظ او تقبل من الحفاظ فانه اعتبر ان يكون حديث هذا المخالف انقف من حديث من خالفه من الحفاظ وتعالى نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لانه يدل على تحذه وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزياده فلو كان كانت عنده مقبوله مطلقا لم تكن مضره بحديث صاحبها او لم تكن مضره كما قلنا بصاحبها والله اعلم الحافظ ابن حجر بهذا التقرير وهذا النقل عن الإمام الشافعي يؤذ على من ذهب من الشافعية كالنووي وغيره إلى قبول زيادة الثقة مطلقاً كالخطيب والنووي وغيرهما من الشوافع وذكر الشافعي أن الراوي إذا شارك غيره من رواك له حالة يعني الكلام الشافعي اذا كان الراوي شارك غيره من الرواة له حالتان الحاله الاولى ان يوافقهم ولا يخالفهم ان يوافق هؤلاء الرواة في الاسانيد والمثور ولا يخالفهم قال هذا حديثه مقبول وهو دليل على حفظه وضبطه الحاله الثانيه ان يخالفهم هذا الراوي اذا شارك غيره يخالفهم في روايه ينظر في هذه المخالفه ينظر في هذه المخالفه فان اتى بالحديث على وجه النقص فيه كان يكون مثلا رواه مرسلا وغيره يرويه موصولا فانه في هذه الحاله يدل حديثه بالنقصان على حفظه وتحره على حفظه وضبطه ولا يضره مخالفه من خالفه اذاره وهو موصولا اذ رواه موصولا قالوا ان اتى به غير ناقص بحيث رواه غيره موصولا مرسلا ورواه هو موصولا فهذا دليل على عدم حفظه فهذا دليل على عدم حفظه وهذا يضر بحديثه وهذا الوصل لا شك انه زياده يدخل فيه الزياده فهنا رجحا الحديث الناقص على الحديث الزائد على الحديث الزائد فقد يكون اخطا في ذكر هذه الزياده وتبع الجاده فيها تبع الجاده والمالوف فهذا يضر حديثه هذا يضر حديثه هذا يعني مجمل ما ذكره عن الامام الشافعي فلولا لم يضر هذه الزياده لو لم تضر هذا الحديث لقبله مطلقا لقبله الشافعي مطلقا وقبل هذه الزياده لكنه ردها بهذه الزياده ودل على عدم تحري وعدم حفظ صاحب هذه الزياده اذا ذكر الذي يشارك الحفاظ له حاله حاله الموافقه هذا لا اشكاله فيها حاله المخالفه هذا ينظر في هذه المخالفه ان جاء بالنقصان فهذا يدل على تحريه ان جاء بي الزياده فهذا يدل على عدم حظه وتضره هذه الزياده فهذا يدل على انه لم يقبل الزياده لم يقبل زياده الثقه مطلقا فلذلك الحافظ لذلك الحافظ ابن حجر احتج على الشافعيه بكلام الامام الشافعي عليه رحمه الله بانه لا يقبل زياده مطلقا فلماذا خالفتم هذا الامام وذكرتم بان زياده ثقتي مقبوله مطلقا هذا محتوى كلامه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم هو كما ذكرت الان اذا كان هذه الزياده المذكوره عن المتقدمين والنظر في القراء هل يفهم هل يفهم من قولهم ان الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه ان هذا ليس على اطلاقه فما دلت القراء على ان الراوي حقت قبله روايته وان فار النوا من اولى منه وما دلت عن القراء على انه لم يحفظ ردت روايته وان كان اوثق لا شك ان هذا الذي يسمى الشاذ هذا الذي نسميه الشاذ بعد البحث والنظر في القراءات رجحنا ان هذا خطا من هذا الراوي لمخالفه من هو اوثق منه او لمخالفه من هو اكبر منه فرضنا حديثه فسميناه شاذ شاذ سميناه شاذ فلم ينتفي الشذوذ عن الحديث فلذلك لم نقبله فالاصل هو النظر ثم الحكم على الحديث والله تعالى اعلم ده حديث ناقص نعم كذلك كذلك ليس حديث حديث خليل يقول يدل هذا على اداء الشهيه نقصان يكون في متن في الاسناد لا هو قد يكون في الاسناد قد يكون في الاسناد وقد يكون في المتن كما يكون في الاسناد يكون في المتن يعني يدل على نقصان الراوي لانه تحرى لو لم يتحرى لم ياتي به ناقصا لان الاصل هو وسيعد الاصل هو الوصل الاصل هو الرفع الاصل هو الزياده فانما جاء به ناقصا دل على حذف وهذا كما يذكر مثلا في قضيه شك الراوي الشك احيانا يدل على التحري الشك شك الراوي يدل على التحري وزياده الضبط لانه لو لم يكن ضابطا لما شك باب الحفاظ المتقنون مثلا اذا شك في الحديث يدل على انه لم يكن حافظا متقنا ذكر الروايه بالشيء ولو لم يكن حافظا متقنا لذكرها كما يذكرها غيره فمن هذا الباب ايضا الذي يروي الحديث المرسلا لانه لو كان عنده موصونا لذكره كذلك الاصل هو الوصل والاصل هو الرفع لكن لما لم يكن عنده كذلك فتحرى ومن شدة ضبطه وتحديه ذكره ناقصا ولم يذكره موصول لذلك في الغالب أن الخطأ يكون مع الوصل ولا يكون مع الإرسال لكن هذا ليس قاعدة مضطردة فلو نظرتهم في كتاب العين للدار القطني مثلا في كثير من الأحيان يرجح الإرسال على الوصل لأن صاحب الإرسال تحرى وضبط فرضاه بالإرسال هذا المراد الامام الشافعي الله تعالى الشافعي <تصفيق> هذا هو اللي كان متوزين الشافعي طلب المسوره ورا موقفه يمكن فقط دائما